يعني مع زلطة التأخر الظروف عندنا سأخبر الله أخبر بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم وعلى الله الرحيم كثيرا سمعنا بعض فهذا هو الجديد من الجائسة الكطفة التي نتدرس فيها كانت هذه الثانية منه وهذا هو الثاني وَوَقَفْنَا هِمْدَ قَوْمِهِ حُكْمِ الْأَنْفَانُ وَالْغَنَيْهِ قال الأموال التي تكون بسبب الحرب مع المفار وتأخذ منهم لها تعريفات مختلفة حسب ما يخص كل نوع وبعد ذلك فيما يده أولا للنفل النفل هو قال هو أن يخص الإمام بعض المجاهدين زيادة لهم عن حصتهم في الغنيم وذلك من التحريض على القتال وذلك كأن يقول الإمام من قتل قتيلا فله سلبه أو يقول لسرية السلب لا من جيش جعلت لكم ربع أو النصف تحريضا لهم على القتال فذي اسمه النفر السلب هو هو سلاح المقتل ومنابسه ودربته وما له وما له الذي معه بمعنى من قتل قتل فله إيه سلبه اذن سلب المقتول من الكفار لا يدخل مع الغنيمه لا يدخل مع الايه مع الغنيمه يكون يكون مكافاه الذي يقطع اا الدليل على هذا كما اعطى النبي صلى الله عليه وسلم لسلب بن الاكوع هذا دليل لم يذكرهم كما اعطى النبي صلى الله عليه وسلم لسلب بن الاكوع يَوْمَ ذِي قَرَدَ سَهْمَ فَيْس يَوْمَ ذِي في قَرَدَ سَهْمَ فَيْس وَرَاجِل راه يعني مثلاً الإمام يقول تحريضاً للمجاهدين يقول من أتى مثلاً بيس قطيع من البقر فله نصف فتذهب السرية وتأتي بقطيع من البقر في الغنيل فيعطيه الإمام نصف النصف الذي وعده منه. ويكون ما تبقى غنيلة تقسم على الجيش الخليف إذن النفل يعبار عن زيادة شيء مكفأ يعني نسمحنا مكفأة فوق, الغليم. فوق الغليم واختلف العلماء هل التنفيذ لا فيه من إذن الإمام أم أنه حكم عام سواء أذن الإمام أم لا يعني هل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قطيلا فله سلم هل هو حكم يفعل مع أي مجاهد دون أن له الإمام أم أنه ما بالتحريض ولا بد من إذن الإمام فديت في خلاف ذي العلماء في هذه المسأة قال على قولين للعلماء فيرى الحنفية والمالكية أنه لا بد فيهم إذن الإمام بينما ذهب الشافعية والحنبل أنه لا يشترط إذن وسبب اختلافهم راجع إلى حديثه صلى الله عليه وسلم يوم حنيه من قتل قتيلاً له عليه بينه فله سلم لأن قد يختصر المجاهدان طبعاً الأول كان الـ الـ القتال بالسيف فكان يمكن ظهور ذلك لكن الوقت القتال بالمصاص ممكن واحد مقتول من الكفار يقتل فهذا يقول أنا لذا ضربته ويقول الأخرى لذا ضربته فيختارت في ذلك يكون هناك بي هل هذا حكم عام صادر عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا احتاج إلى الإذن بعد ذلك أم أنه حكم خاص في هذه الواقعة فلا بد إذن من إذن الإمام طبعا الأحوط هو إذن الإمام حتى لا تصبح فوضة لأنه ممكن كل واحد يجعم أنه أتى بهذا الشيء واخد بالك وهذا يأخذ من الغنيمة وهذا يأخذ من الغنيمة وهذا يأخذ من الغنيمة, يأخذ من الغنيمة فتصبح ليس هناك غنيمة فضحك فلا من إذن الإمام في ذلك إبقى خلاصة الكلام أن أنت عشان تفرأ بين النفل وبين الغنيمة النفل هي عدة يعدها الإمام تحريضاً لأفراد الجيش على أن يزداد نشاطاً في الحرب وفي القتال فالدليل عليه من قتل قتيلاً وله سلبه فإيه فهو له فهو من قتل قتيلاً فله سلبه قطف الفنوي ستعرف ان السلب هو ما مع هذا المقتول من سلاح والملابس ومن, ومن ذهب ومال أو نحو ذلك يعني أحد هؤلاء الكفار مثلا يلبس خواتم الذهب ويلبس اثاور من ايه من ذهب خلاص الذي قتله له هذه الايه الخواتيم وهذه الاشياء دون أن تدخل في الايه دون ان تدخل في الغنم كمكافأة إيه كمكافأة لو من إذن فيه خلاف لو أخذها بس بشرط تكون إيه من سلبه من سلبه لا ما تقولش تختار غلول ما هذا بقى لنفرى بينها وبين الغلول الغلول هو الأخذ من الغليمة قبل أن تقسم حقا كده والسلب هنا بمعنى ما تعلق بالمجاهد واضح ما تعلق إيه به من متاع من إيه ها؟ من متاع الفيء بالنوع الثاني من الأموال هو الفيء وهو المال الذي يأخذ من القفار من غير قتال تحط تحت من غير قتال خط يبقى يفترق عن الغنيمة الغنيمة هو ما يأخذ من القفار من القتال المال الذي يأخذ من القفار من غير قتال يسمى الفيء طب إذا كان بقتال ها؟ يسمى غنيف يسمى parl curع ويفترق الفيئة عن الغريمة بأن الفيئة يحصل عليه من الكفار بغير قتال كما حصل في فيئ بني النطير في فيئ بني النطير قال أي بطريق الصبح كالجزي والخوار وحكم الفيئ أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة في حياته الفيئة كان خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم لان الجيش لم يتعب فيه حبالك الجيش لم يتعب فيه ولذلك قال تعالى وما أفاق الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه ما تعبتم فيه فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من وعن عمر رضي الله عنه قال كانت أموال بني النظير مما أثاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وكانت خالصة له وكان ينفق منها على أهله نفقة سنة وفيها جواز الادخار للأهل نفقت سنة يعني لأنه واحد وفيه جواز الادخار في البيت وليس هذا احتكارا يعني واحد وجد مثلا في أزمة للسكر أو للرز فاشترى الشكرتين سكروا عنهم في البيت اشترى خمس ست شاكير رز عنهم في البيت واخد بالك جيف أول الموسم بتاع الرز جابوا رص طن رز وخزينهم في البيت ليتاجر بهم ولا ليطعم بهم ليطعم هل هذا جائز أم احتكار جائز الاحتكار أنه هو يغلي على الناس لكن إذا انتخر لأهله ولنفسه فلا بس لا يعد هذا احتكام فكان ينفق منها على أهله لفقة سلم وما بقي جعله في الكراع والسلاح يعني كان ينفق على أهل ما يحتاجون إليه وما بقي من هذا الفيء كان ينفق لي على الكراع اللي هي وسائل الحرب زي الخير والبغان والحمير والسلع كان يغالبها في سبيل الله ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم فان مصرف الفيء يكون في مصالح المسلمين العامه سواء كان المال منقولا أو عقارا وهذا مذهب الجمهور يعني معنى هذا ان الفيء بعد النبي صلى الله عليه وسلم يصرف في مصالح المسلمين العامه زي بناء القصور بناء الكباري تمهيد الطرق، بناء المستشفات العامة، وبناء المساجد، بناء قناطر المياه، واضح؟ المهم أنه يجعل في مصالح المسلمين للعمل او كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الجيش, الجيش؟ ماشي لكن لا هو في, في جزء من الغنائم دل يرحل لإيه للجيش لكن الفايل يصرف في مصالح المسلمين العم دل نواجه في علماء نغير كده في علماء نغير كده فعلا كده يخمس لكن الصحيح أنه لا يخمس يتعاملش خمسة أخمس زي الغنيمة قال بينما يفرق الشافعية بين المنقول والعقارج فيرون أن العقار يكون لمصالح المسلمين وأما من قول فيخمسونه كالغنيمة ويجعلون الخمس اللي هو خمسة أسهم سهل الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون الآن في مصالح المسلمين وسهل أول القربة وهم بنوا هاشم بنوا مطلب وسهل اليأتان وسهل المساكين وسهل أبناء السبيل دل هو إيه خمس الخمس الخمس ليه الخمس والأربع أخمس ما قال لك ينفقها الإمام في مصالح المسلمين حسب اجتهادها يعني جعلوها أشبه بالغليل واضح يبقى الجمهور قال لك إن الفاين كله يسرط في مصالح المسلمين بصح. حسب ما يروا الإمام طيب الجمعة الشفعية قال لك لا هنقسمه خمس يتعامل في زي الجانينه خلاص الا ايه لله ولرسوله ولذين قربه وديات والمساكين وابن السبيل واضح طب وبيت الاربع اخماس يفرق عن الغنيمه الغنيمه اربع اخماس بتكون للمجاهدين لكن الاربع اخماس في الفقه على مذهب الشافعي ودوها فين قال لك ينفقها الامام على حسب اجتهاده على حسب ايه اجتهاده طبعا احنا اتفقنا بكده ان مسائل السياسة الشرعية تجد أن فيها خلاف بين العلماء حتى تكون هناك مرونة ولا تتهى بالشريعة بالجمود يعني لو أني في أولاً يدلك على غير الدولة الإسلامية أن دولة المسلمين دولة غير جدا. أن خزائن المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى ملأ لو طبقت شريعة الله سبحانه وتعالى واضح وما تخلف المسلمون في ثيل القوافل وما رجعوا إلى الوراء إلا عندما تخلوا عن دينه إلا عندما تخلوا عن دينهم. فخسروا كل شيء خسروا كل شيء لكن لو تمسكوا بالدين ليسرط لهم الدنيا كما ترى ولساعدوا وساعد كل من حوله وكل من يعيش معه جماعنا نرى مرة اللي فاتت في حقوق أهل ذلك حقوق أهل ذلك دخلت الكلام في مساله الايه في مساله الايه الفيء يبقى خلصت الكلام ان الفيء في حياه النبي صلى الله عليه وسلم مين كلم مين يا جماعه قال صلى الله عليه وسلم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم الفيء الايه لمصالح دي راي الجمهور الجمهور جماعه الشافعيه بيقولوا ايه نخلي خمس لخمسة أسهم حقاً كده؟ اللهم مزكروا بهذا طيب وقيت لأربعة تخمسة ينفقها الإمام حسب اجتهاده في مصالح المسلمين واضح الكلام؟ إيه بقى الغنيمة؟ قالك الغنيمة هي أخذ من أموال الحرب عنوة بطريقة القهر والغلب بالحرب والقتال يبقى ممكن أن يقول لك إيه؟ عرف الغنيمة والفين وبين الفرق بينهما في التقسيم. يعني ممكن نقول لك كده قارن بين الفي والغنيمة من حيث التعريف ومن حيث التقسيم حيث تقسيم قال متى تنتلك تنتلك الغنيمة ومتى تقسم وكيف تقسم تنتلك الغنيمة بمجرد الاستلاء عليها فيثبت بذلك انتقال الملكية للغانمين ويجوز للإمام أن يقسمها في ضار الحرب أو في ضار الإسلام وهذا رأي جمهور العلماء خلاص كده حصل قتال المسلمين انتصروا أخذوا غنائم سواء كانت عقارات أو أموال أو ذهب أو فضة أو نحو ذلك فبنجرد أن ينتصر المسلمون ويستحوذوا على الغنيمة أصبحت الغنيمة ملكا لهؤلاء المسلمين للجيش للمجاهدين طيب الجماعة الشافعية يقول لك إيه؟ وعند الشافعية أن تملك الغانمين أن تملك الغانمين لأموال العدو لا يتم إلا بعد الاستلال عليها وقسماتها طيب إيه صمرت الخلاف هنا؟ صمرت الخلاف أنه لو مات أحد المجاهدين قبل قسمته على رأي الجمهور يكون له حظ من الغنيمة ويأخذها الوراثة على رأي الشافعية إذا ما كانش تقسمت ومات ها؟ ليس له الحظ فيه يبقى دي صورة الخلاف يبقى دي صورة إيه؟ الخلاف، واحد كان مجروح، مجاهد كان مجروح وقبل ما الغنيمة تتقسم قبل ما الغنيمة تتقسم أو القائد المسلمين قال يا جراحنا مش هتقسم الغنيمة هنا غير لما نرجع بلدنا تادش خلاص كده فالمجاهد اللي كان جريح دتمه على راي الجمهور لحظ حظ في الغنيمه ولا ماوش له حق الطبيلي ياخدها الورث طيب على مذهب الشافعيه لا <تصفيق> <تصفيق> قال لك لا يقس ما ياخدش لم, لم تقسم قال والفرط بين هذا الراي والراي السابق راي الجمهور ان راي الاول يثبت الملكيه بمجرد الاستيلاء فقط وهذا الرأي الشفعية يثبت الملكية بعد الاستيلاء والقسمة وعلى هذا إذا مات أحد واحد, واحد من الغانمين قبل القسمة يورث نصيبه بناء على قول الجمهور ولا يورث بناء على قول من الشفعية وأما الحنفية فإنهم لا يثبتون الملكية إلا بعد نقل الغناء إلى دار الإسلام هنا كمان الحنفية بزيدوا حاجة كمان إيه لابد أن يلها قرد الإسلام فيثبت الحق العام لكن لا تثبت الملكية الخاصة لكل واحد إلا بعد القسم هنا لا أخذت خط وقول الجمهور هو الأرجح نقول أننا ندرس مثاهم العلماء ليس لأنها واحد لا يخالف لا ننظر إلى أقوال العلماء وجهة نظر هؤلاء العلماء الأجلاء رضوان الله عليه جميعا ثم ننظر إلى ما رجحه الدليل وبرضو بنرجع ونقول إن مسائل السياسة الشرعية فيها, إيه؟ فيها خلاف واضح الكلام وإذ من مرونة هذه الشريعة من مرونة هذه إيه؟ الشريعة وقول الجمهور هو الأرجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم حليم قبل أن يرجع إلى المدينة حيث قسمها بذيذ حليفة وقسم غنائم بني المصطلق في دارهم كما روهم بيأقيد حسنين هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ورد. ورد أنه قسم في نفس المكان ورد أنه قسم عند رجوع ورد أنه قسم عند رجوع يبقى تعرفنا متى تمتلك كلنا بالاستيلاء عليها ومتى تقسم بعد الاستيلاء عليها وتثبت الملكية بذلك تثبت الملكية بمجرد الاستحواز على الغني طريقة تقسيمها طبعا وراء تقسيمها في كتاب الله قال تعالى واعلموا أن ما غننتم من شيء فأن لله خمسكا وللرسولي ولذ القربة واليتام والمساكين وابن السبيل يبقى الاسم خمس الخمس. يبقى خمس الغانيمة يتقسم خمس خمس الغانيمة تقسم ماذا؟ خمس طب وإيطلا أربعة اخماس للمجاهدين بيطلا أربعة اخماس لمن؟ للمجاهدين إن كنتم آمنتم بالله وما نزلنا على عبدنا يوم الفقان يوم ملتقى الجنة وهلا هذا تقسم الغانيمة خمسة أقسام ثم توزع كالآت القسم الأول أو الخمس الأول يقسم على من ذكرتهم الآية وهم خمسة لله ورسوله طبعا تقول لي طبعا بالوقت الرسول مات السهم دي يطلع فيه في مصارح المسلمين واضح يبقى خمس الخمس دي في مصارح المسلمين ولذي القربة واضح ذي القربة اللي أمه بانه هاشم وبانه بانه مطلب ولليتابة وللمساكين وللابن السبيل خلاص يبقى كلهم لهم حظ في ايه طيب بقيه الخمسه بقى بقيت اخماس قال للغانمين للراجل اللي هو مع عش رقبه ومع عش فرس للراجل الراجل اللي هو اللي ماشي على رجليه اي غير الراكب ياخذ سهم وللفارس ثلاثه اشوا سهمين للفرس وسهم للفارس لللوء المجاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في خيبر يبقى خلاصة الكلام في الغنيمة أن الغنيمة أول خمس منها يتقسم على خمس اللوء لله والرسول دي واحد ولذ القربة اثنين خلاص يعني واحد كمان يعني ها و... وال... واحد والمساكين واحد وابن السبيل واحد يبقى كده خمسه بقيت اربع اخماس للمجاهدين هم اللي تعبوا. لكن في الفي عكس كده ما تعبوش يبقى كله يروح للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته طب حياته بعد موت النبي يبقى يروح لمصارك المسلمين الايه يدخل فبن الفقراء مش كل دول حسب ما يراه لكن الغاني ما اللي تعب فيها؟ المجاهدين تعبوا فيها خلاص فيبقى النصيب الكبير لمن؟ للمجاهدين لاربع تخمس دول المجاهدين طيب المجاهدين دولت منهم اللي ماشي على رجليه؟ منهم اللي راك والركوبة دي بتحتاج جهد عشان يجيه فرص ويدربه ازاي يجاهد ويعلفه بصرف عليه فشوف سبحان الله شوف الشريعة الجميلة قال لك اللي ماشي على رجليه ده ياخد ساهم واحد بس طيب اللي يركب على فرس يأخذ ثلاثة لأنه تعف في سياسة الفرس وتعف في علفه وتعف في تدريبه واخد بالك فيبقى يأخذ سهمين للفرس وسهمين وسهمين ويلاحظ في ذلك ما يلي أولا سهم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم لكفايته لنفسه وعياله أما بعد موته صلى الله عليه وسلم فإن سهم الله ورسوله يكون فيئاً في بيت المال يصرف في مصارح المسلمين ثانياً سهم ذو القربة بل هاشم بل مطلب ينفق عليهم حسب حاجتهم ويشترك فيهم الفقيم والغني والرجال والنساء ودمن رحمة ربنا بهم لأن ربنا حرم عليهم الصدق فعوضهم بأيه بالفي بالبال بالفي بالبال وبالغنيم واضح ان هو ياخدوا من الخمس قال للرجال والنساء طبعا للذره الثالث ذكر يستحق الايه الانثى قال وللذكر وقد اعطى النبي صلى الله عليه وسلم العباس منهم وكان من اغنياء قريش يعني يدخل فيه بقى خلي بالك بقى الفقير والايه والطرام من اهل البيت من بني هاشم والمطلب يبقى في حتى, لو كان غني. حتى لو كان غني وكان الزبير يأخذ سهم أمه صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثالثا أسهم اليتام ولا يشترط فيهم الفقر وإلا لما كان لذكر الفقراء والمساكين معنى ولا شك أن من كان أحوج كان أحق بالأرض يعني اليتام أغنيان حتى لو طبعاً يتيم هو من هو من مات أبوه قبل البلوغ يبقى دي اسم يتيم طب لأ أم اللي ماتت ما اسمه شي يتيم واضح واحد أم اللي ماته أبو, أبو عايش ما اسمه يتيم طيب واحد بلغ ما ليس بيتيم ليس يبي يتيم قال رابعاً سهم الغالمين للمقاتلين الذين دخلوا المعركة ولو لو يقاتل بعضهم ويشارك الجيش صراياه فيما غنبت يشارك الجيش ويشارك الجيش صراياه فيما غنبت يعني إيه الوقت قلت إن حتى افرض المعركة اللي طلع فيها الجيش ده كان في سرياً من الجيش جلست في المعسكر لتراقبه ولم تخرج في المعركة فهل عند قسمة الغنيمة يأخذوا منها أم لا يأخذوا؟ يأخذوا والعكس لو أن سرية خرجت من الجيش وحاربت وغنمت وبقيت الجيش في المعسكر لم يغنب فهل يشارك الجيش السرية في الغنيمة؟ نعم وعيزك بقى تفرق بين الغريبة بتاعة السرية وبين النافل النافل اللي احنا هو النافل الأول اللي المكفأة اللي الإمام بيوعد بها إيه سريع يعني الجيش الإمام يقول يا جماعة في سريع عزيلا من الجيش تذهب إلى الحصن الفلاني وتقتحم هذا الحصن فيقول مثلا تلاتين واحد يقولوا خلاص نحن له فيقول خلاص لله لو ذهبتم فلكم كذا وكذا من باب التشجيع والتحريط دي تدخل في الغنمة ولا تدخل شي ها تدخل ولا تدخل ما تدخلش ما تدخلش المكافأة لا تدخل لكنهم راحين هناك غنموا أشياء كثيرة ها، دي تدخل فين؟ ديست. في الغنيمة، طب الجيش يشارك فعلا ما يشارك شيء يشارك طب الوقت هيبه في مشكلة إشكالية في النفل وفي الغنيمة يعني. لا، لا مفيش إشكالية، ليه؟ يعني السرية خارجة ال ال الفيكو، ال ال النفل محدد النفله ها محدد يقول له لك سلبكم القيمه اللي وعد به مش يقول له احنا جبنا كل الحاجات دي احنا اللي احنا اللي تعبنا فيها ما هو انت تعبتوا مش في قائد بيدربكم وشطار بيدربوكم مش الجيش لحمه واحده واخد بالك فلذلك قال لك كده ايه ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت فتضط فتضم غنائم الصرايا الى غنائم الجيش وغنائم الجيش الى غنائم ويشارك فيها الجميع ويشارك فيها لإيه الجميع خامسة. تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للراجل سهما وللفارس سلاثة أسهم سهم للفرس وسهم له فما هو القول الآن في الحروب الحديثة تقول لي مطمعتش لفرس ولعد جمال والكلام الأشبه بالفارس الآن من يركبون الطائرات يبقى اللي شبيه بالخيول الطيرات والأشبه بالإبل لأنها بطيئة أشبه بالإبل الدبابات والمركبات ونحوها فهؤلاء جميعا يأخذون ثلاثة أسهل وهيقول لك طبعا بالشيخ الوقت المعدات العسكرية ملك المين للجيش والجيش ملك المين للدولة يبقى دولي يأخذوا إزاي قال لك لا طالما أن هذه ملك لخزينة الدولة فان سهم المعدات يدخل فين في خزينه الدوله يرجع ثاني لخزينه الدوله ويبداوا ايه ها يبداوا يرجعوا ثاني يشتروا بقى سلاح وهو الاخر واضح لكن الثاني كان زمان الجهاد ايه إن كل واحد بيجيب الفرس بتاعه مش الدولة اللي بتصرف عليها لا كان يجي الفرس هو اللي بيشتريه أو هو اللي يربيه من صغره هو اللي يعرفه واللي يضربه ووالآخر لكن أصبحت الآن المعدات الحربية ملكا للدولة فلذلك يأخذ المجاهد فقط السهم له وأما بقية الأسهم للمعدات تدخل فين تدخل خزينك الدولة المجاهزة عزمان جيزة أصبحت أصبح مثلا قدر بعض دا يدين الفرس مش ماشي لكن ممكن يملكه له اه له خلاص يملكه له خلاص هو اللي بيسيسه هو اللي بيصرف عليه والكلام ده واضح قال يبقى اذا الاشباه بالفوارس او بالفارس بالخيول من يركبونها الطغلط والاشبه بالابل والدبابات والمركبات ونحوها فهؤلاء جميعا ياخذون ثلاثه اسهم اما المشاه سلاح المشاه ياخذ سهم واحد لهذه الأنات سهمان يرجع سهمهما إلى بيت المال والذي يسمى بخزينة الدولة إلا إذا رأى ولي الأمر مصلح بأن يعطي لقائد الطائرة فلا بأس ليه؟ لأن قد يكون هناك أناس مميزين بسبب أنهم قادة لا يستطيع غيرهم قيادة هذه المركبات ولا الدبابات ولا الطائرات أو أنهم المسؤولون عن تدريب الجيش كله ففي الحالة دي يتعطيهم من باب التحريض من باب التحريض على الكتاب وطبعاً لابد أن يكونوا أمنا شرافاء ما يكون شهمهم الدنيا أنهم مش معنى الكريم أنهم يأخذوا خلاص لا المقصود هنا أنهم يميزوا ليعطوا يميزوا إيه ها؟ ليعطوا لأن يميزهم لينتجوا في تدريب المسلمين وفي تدريب الجيش طيب نقف عند هذا القبر حكم الغال للغنيم هنتكلم عن الغلول وحكم الغلول وعقوبة الغال في الدنيا وعقوبة الغال في الأخير نقف عند هذا وأرجو للإخوة دايما يراجعوا المعلومات دي لأن الباب دي مهم جداً, جدا عشان تعرف والهدف هو أن يعرف المسلم أن العزة في الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى وأنه طالب تمسك المسلمون بيينهم وبهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم سائلوا في الدنيا قبل الأخرة ويسرق لهم في الدنيا نسلق على لنا وللمسلمين معيشهم ونسلح أحوالنا وأحوال بلادنا وأحوال المسلمين في كل مدان والسلام عليكم